لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضوه شيء الله على كل شيء قدير يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل دعاء <تصفيق> الحياه الله والله على كل شيء. Ah أريد بالحياة بالحياه الدنيا दीर य ت الدنيا من الآخرة فما الح. <تصفيق> إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله وفرو ثان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 فأنزل الله سكينته عَلَيْهِ. والله عزيز حكيم <تصفيق> <تصفيق> كفروا اذ الذين كفروا ثاني اثنين وما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن. فأنزل الله سكينته عليه الله عزيز حكيم قَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أخرجه الَّذِينَ كفروا ثاني أثنين. Oh <laughs> جنود لم تروها لكم كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا لَتَتَبَعُكَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ بَعْدَهُ عَلَيْكِ الشُّقْقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ فِي اطمئنان خرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت حتى يتبين لك الذين صدقوا الذين صدقوا وتعلم الكاذبين